مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ حَبَّهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَوِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِيلاً لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّ يَقِينٌ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنَّ الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم مرحب وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِم مُّرْعَدَةً فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ تَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن اللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ இல்ல மு نَظِيمَا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنَ كُن نَبِي فَاحِشَتِ الْمُدَّعِينَ وَضَعْفَ لَنَا وَضَعْ فَإِن وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا